باطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل الجبل استرد تقر مكانه فتوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى فَأَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ